وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إلَى أَجَلٍ مُسَمَّى مَتَاعًا حَسَنًا إلَى أَجَلٍ مُسَمَّى وَيُؤَتِكُ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شيء قدير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 فَلَعَلَّكَ تَارِكُم بَعْضَ مَا يُوحَى إلَيْكَ وَظَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَيْ يَقُولُ لَوْلَا أُزِلَّ عَلَيْهِ كَنزٌ لَوْلَا أُزِلَّ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلِكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ أَمْ يَقُولُ نَفْتَرَى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 وَيَتْلُوُهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنارُ مَأْوَاكُمْ فَلاَ تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يُؤْمِنُونَ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 وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ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 وَنَادَى نُوحُ الرَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ أَبْنِي مِنْ أَهْلِهِ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ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 إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهنا قبل هذا اتنهنا ان نعبد ما يعبد اباؤنا واننا لفي شك مما تدعون اليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسر ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله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 وَيَا قَوْمِ أَفُو الْمِكْيَانَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِصْطِ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَنْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مِن مُنفِّي مَا أَنَا عَلَيْكُم بحفيظ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 يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفت المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم فما أُغْنَت عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَطْبِيبٍ وَكَذَلِكَ أَحْذَرُ رَبِّكَ إِذَا أَحْذَلَ الْقُرَى وَهِيَ الظَّالِمَةِ إِنَّ أَحْذَهُ أَلِيمُ شَدِيدٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ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 فلا تكُفِ مِيرَةً مِمَّ يَعْبُدُ هَؤُلَاءَ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ أَبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلٍ وَإِنَّ لَمْ وَفَّهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوسٍ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِ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 وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلَئِن شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِن أَنبَاءِ رُسُلِ مَن نَّثْبُتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا وانتظروا إنا منتظرون وَلِلَّهِ غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عَمَّا تعملون صدق الله العظيم